بسم الله الرحمن الرحيم حامين وال كتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه اننا نامذر فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إن كنا مخلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب بِسْمِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُوقِنِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ كي الْعَبُونَ فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يُغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ان نالهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انك كاشف العذاب قليلا انكم عا يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّامُ التَّقِيمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ أَنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ.